الخطبه خطبه عادي؟ نعم اللي فاتت ثلاث وثلاثة. يبقى كام؟ يبقى ستة لا بد كل حاجه ولا تعملك طيب خلي السماعات الداخلية عشان المصطلح صعب الناس المصطلح خليه داخل افرض انا بقولك حاجه ورطك فيها حد يسمي خطبه ثلاثة وثلاثة ادحك علينا منفر. شوف الناس اللي بيسموا الخطبه الرنانه ضرب الرؤوس في كسر الفؤوس ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل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 للحافظ المحدث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نعم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الموضوع لا انتهينا من الموضوع جزء مرسل. نعم قال رحمه الله تعالى المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من اثناده. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في المراتيل الانواع الخمسة الماضيه فمن صحاح المراتيل مرسل سعيد ابن المسيب ومرسل مسروط ومرسل, ومرسل, ومرسل الصنابحي ومرسل الصنابحي ومرسل الصنابحي وسعيد قبل ذلك ابن المسيد باسم الفاعل آكد من بنائه للمجهول واق الابن المسيد نعم مرسل سعيد مرسل سعيد بن المسيد ومرسل مثر ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن ابي حازم ونحو ذلك فإن المر فان المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجه عند خلق من الفقهاء فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وإن كان مطلوقا أو ساقطا وهن الحديث وطرح ويوجد في المراسيل موضوعات نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا باس به يقبله قوم ويرضه آخرون ومن أوهى المراسيل عندهم مراسل الحسن مرا مراسل مراسيل أحد عنده نسخة مراسيل الحسن مراسيل جيد مرسل جمعها مراسيل صحح النسخة تحت. جيد إذا مراسيل ومن اوهل المراتل مرسل تقول مرسل على مراشي ومن اوهل المراتيل عندهم مراتيل الحسن واوهى من ذلك مراتيل الزهري وقتاده وحميد الطويل من صغار التابعين وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات اين غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صاحب عن صحابي فالظن بمرسله انه افطط من اثنادي اثنين جيد يبدو أنني ساحتاج الكتاب جزاك الله خير. هذا مبحث المرسل وقد سبق أن عد الحافظ الذهبي رحمه الله خمسة أقسام من الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع فهذا القسم السادس بعد الخمس وهو المرسل أصل الإرسال في اللغة هو اطلاق الشيء إذا أرسلت كلبك المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم أطلقته هذا معنى مادة الإرسال البعث الإطلاق وما دار حول هذا المعنى ومنه رسل الرسل وهو الإطلاق والبعث والمسل في المصطلح عند المحدثين هو ما رواه التابعي ولم يتصل إثناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام غواه التابعي ولم يتصل اسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحين نقول لم يتصل اسناده يحتمل احتمالين الأول ها ما عندكم أن يكون الساقط من الاسناد أن يكون الساقط صحابيا الاحتمال الآخر أن يكون تابعيا فروى التابعي عن التابعي عن الصحابي اذا صار في المرسل احتمالان للسقوط الاحتمال الأول سقوط الصحابي الاحتمال الثاني سقوط التابعي وقد يكون الساقط الصحابي والتابعي فتصور ممكن أن يكون مثلا سعيد بن المسيب يروي يكون سمع الصحابي اسقط الصحابي على هذا الاحتمال الساقط من؟ صحابي واحد راو واحد طبقه واحد وممكن أن يروي التابعي عن تابعين عن صحابي فيصير الساقط صحابيا كذا؟ من لأن اللي بيغلط هنا عندنا بيضرب اه اخذوا بالكم مش اي يعني هنا ضرب والتعليق في الكهرباء وشغلالة طيب اذا هنا انتزع ضعف المرسل جماهير المحدثين قالوا المرسل ضعيف اذا لم يعضده عاضد ولم يأتي ما يقويه فهو ضعيف. لماذا قال هؤلاء وهم جماهير المحدثين كما نقل ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن جماهير أهل الحديث أنهم لا يحتجون بالمورسل لأننا لا ندري هل الساقط صحابي أم تابعي فإن كان صحابيا. فنجزم بصحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول وأما إذا كان الساقط تابعيا فقد يكون هذا التابعي ضعيف فقد يكون هذا التابعي ضعيفا فيرجع الحديث إلى الظهر وقد يتصور أن يكون الحديث المرسل سقط منه جماعة كيف ذلك؟ أن يكون روى تابعي والتابعي سمعه من تابعي والتابعي الثاني سمعه من صحابه من صحابي صار الساقط كم ثلاثه وقد يكونون اربعه وفي احاديث عدة امثله أن التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه الصحابي وثلاثه من التابعي المهم أن المرسل هو ما أرسله التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الواسطة هنا الحافظ يقول الذهبي علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسلامه هذا التعريف سبق أن بين جماعة من الأئمة أن فيه قصا لأننا إذا علمنا أن الساقط من الإثناء الصحابي جزمنا بماذا؟ جزمنا بالصحابة لأن الصحابة كلهم عدود لذلك إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا داخل في باب, في باب المسند المفتص لأن هذا الصحابي حين يشهد التابع بأنه صحابي فلا شك أنه مسند مبقسم لذلك جرى الأئمة كأحمد وغيره في المسند على أن يذكر مسانيد الصحابة الذين قال فيهم التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى من ذلك أن يقول حدثني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقول الحافظ الإمام الناقد الذهبي ان المرسل هو علم على ما سقط ذكر الصحابي من اسناده هذا فيه قصور هذا فيه قصور نعم كل مرسل سقط صحابيه ولكن القصور في ان الساقط قد يكون تابعيا فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الإسناد إلى التابعي ولم نجد ما يقوي هذا المرسل فهو ضعيف عند جماهير المحدثين كما نص على ذلك الحافظ كما نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وقد ادعى جماعة من أئمة الحديث كابي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة أن أول من ضعف المرسل الشافعي هكذا قال الإمام الحافظ الفقيه أبو داود السجستاني صاحب السنن وفي هذا نظر فقد نص الحافظ ابن حجر وجماعة من المحدثين على أن جماعة من نقاد الحديث قبل الشافعي ضعف المرسل وهذا هو ظاهر نقل الإمام مسلم فإن مسلما رحمه الله في المقدمة قال وأصل المرسل عندنا وعند جماهير المحدثين أنه لا يحتج به هذا نقله مسلم في مقدمة صحيح فكأن الحافظ الامام الفقيه أبا داود لم يقف على من ترك الاحتجاج بالمرسل قبل الشافعي فحمله ذلك على قوله المتقدم بأن الشافعية هو أول من رد الاحتجاج بالمرسل والمرسل كما يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله له احوال اما ان يكون مرسله تابعي كبير واما ان يكون مرسله تابعي متوسط وإما أن يكون تابعيا صغيرا وهل هذه الفروق في رواية المرسلين تؤثر في الحكم على الحديث الجواب نعم تؤثر من جهتين الجهة الاولى ان بعض المراسيل عندما من يضعف المراسيل كلها ان بعض المراسيل اوها من بعض وما الذي ينبني على هذا ينبني ان من يضعف المراسيل مطلقا ولا يفرق بين مرسل كبير او متوسط او صغير من التابعين يعضد المرسل بشرط اذا كان راويه من كبار التابعين فمثلا الشافعي الذي ذكر الامام ابو داود انه اول من رد الاحتجاج بالمرسل الشافعي فالشافعي نفسه يقول مرسل بشروط منها ان يكون مرسله من كبار التابعين ثم ياتي مرسل اخر من كبار التابعين ايضا فيجتمع عندنا مرسلان مرسل كبير من التابعين كسعيد بن المسيب وأضرابه ومرسل آخر ثم يشترط الشافعي شرطا آخر أن يختلف شيوخ المرسلين فهذا التابعي الكبير شيوخه غير شيوخ التابعي الكبير الآخر. ليضمن الشافعي في غلبة الظن ان لا يعود المخرج الى واحد لاننا اذا افترضنا ان هذا الكبير من التابعين وذاك الكبير اقران درسا على شيخ واحد او شيوخ واحدة فروى هذا التابعي مرسلا وذاك التابعي حينئذ قد يعود كلا المرسلين الى ماذا؟ الى شيخ واحد فانظر الى دقة الشافعي اشترط ان يكون المرسل من كبار التابعين ليأمن عدم كثرة الوسائل لانه لو قبل مرسل صغير التابعين فقد يروي الصغير عن كم طبقه عن طبقتين من التابعين حتى يصل الى الصحابي فيصير عندنا كم طبقة ثلاثة فتكثر الوسائف ويكثر مظنة الضعف فاشترط الشافعي ومن وافقه على قبول مرسل كبار التابعين اذا تعدد مخارج المرسل عن شيخين من كبار التابعين تعددت شيوخهما ولم يتفقا على شيوخ واحد. او ان يأتي مرسل كبار التابعين يفتي به عامة اهل العلم فيحتج الشافعي بمرسل كبار التابعين او يفتي صحابي بمقتضى الحديث المرسل من كبار التابعين قال الإمام الشافعي ففتوى الصحابي بمقتضى ما رواه التابعي الكبير دليل على صحة مخرج الحديث اذ أن الصحابي ما أفتأ إلا كأنه إلا سمع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقوى من حينئذ فيترجح جانب تصحيح المرسل اذا من هنا تبين لك أن ثمرة تقسيم المرسل ضرورية لامرين هذا عندما من يضعف المرسل بإطلاق فهنا يفرق بين مرسل كبار التابعين وبين مرسل المتوسط ومرسل الصغير من التابعين وهناك ثمره أخرى وهي انه حين تكثر الاحتمالات لا يقوون المرسل اعني الذين لا يحتجون بالمرسل ويحتجون به اذا تعددت الطرق بالشروط فيعمدون مثلا الى مرسل صغار التابعين فيمتنعون عن تقويته فياتي من لا علم له وينكر تحسين المرسل باطلاق يقول فاننا نراهم لا يحسنون بالطرق احاديث كثيره يرويها صغار التابعين وصدق في كثير من هذا النوع نعم هذا معلوم لكنه جهل تقويتهم لمرسل كبار التابعين فآل به الامر الى ان ينكر التحسين للمرسل باطلاق مع ان عمل السلف جرى على الامرين على عدم التقويه في كثير من مرسل صغار التابعين وعلى التقويه بمرسل كبار التابعين بل ان احمد وطائف من ائمه الحديث يحتجون بمراكيل جماعه من التابعين كسعيد بن المسيب واضرابه لذلك لما كان ياتي بعض هؤلاء ويدور بيني وبينه مناقشه فاستدل عليه مثلا بضرب الامثله اقول خذ مثلا البيهقي انظر كم حديث صححه بالطرق وكم من مرسل قواه فيعمد هذا المسكين يقول نعم ولكن البيهقي في حديث فلان وفلان وفلان وفلان لم يقوي فأنا أقول صدقت لكن أنت لا تتبع للبيهقي ولا إما تستلف قبل البيهقي في فانهم فإنهم في الجملة يقوون بالشروب وأنت لا تقوي بإطلاق فكان يسكت حين كان منصفا المقصود إذن يتبين لك فائدة تقسيم المراسل كبار التابعين جماعة من السلف كأحمد ومن وافقه وإسحاق ابن راهوي يحتجون بمرسل سعيد بن المسيم وأضرابه طائفة أخرى كالشافعي ومن وافقه لا يحتجون بمرسل كبار التابعين إلا بالشروط يقول المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إشناده فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في المراسيل الانواع الخمسة الماضية الخمسه التي مضت وهي الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. هذا يقع في المراسيل باعتبار الاسناد الى المرسل وباعتبار المرسل على قلة انتبه ما الفرق بين الأمرين يقع الضعيف والمطروح والموضوع في السند إلى المرسل إلى التابعي مثلا إذا كان في الإسناد كذابا نقول هذا حديث موضوع أو مطروح لكن قد يصح السند إلى التابعي فهل يتصور أن يكون كذبا أو مطروحا أو شديد الضعف الجواب نعم على قلة إذا صح السند إلى التابعين أمكن تصور النكار وأن يكون موضوعا ومكذوبا ومطروحا على القلة لماذا؟ لأن استقراء حال التابعين جل التابعين لم يظهر فيهم الكذب وأسباب سقوط العدالة كما ظهر في من بعده لذلك إذا صحت الأساميد إلى التابعين على طبقاتهم الثلاث الكبير والصغير والمتوسط فإنه قلّ أن يوجد حديث موضوع أو شديد الضعف بهذه الحالة نعم قد يوجد لكن على قلة سبب القله ما هي أن الكذب وسقوط العدالة وما أشبه ذلك من أسباب شدة الضعف لم تكن موجوده في زمن التابعين كوجودها في الطبقات التي أتت بعد ذلك على العكس أعمي وكلما تأخر الطبقات النازلة كلما ازدادت النكارة في الأحاديث في الطبقات النازلة عن طبقات السلف. وهذا شيء معروف بالممارسة لطلاب الحديث، وقد نص على معنى هذا جماعة من الأئمة كابن تيمية وغيره. قال رحمه الله، قال الحافظ الذهبي ويقع في المراسيل، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. فمن صحاح المرافيل مرسل سعيد بن المسيد وبعضهم ضبطها المسيب الا ان الاغلب الذي عليه جمهور المحدثين في ضبط الاسم هو بتشديد الياء بكثرتها سعيد بن المسيد يقول فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المشيب ومرسل مسروق يعني مسروق ابن الأجدل تلميذ ابن مسعود ومرسل ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك هؤلاء سعيد بن المسيب ومسوط بن الأجدع والصنابحي وقيس بن أبي حازم هؤلاء من كبار التابعين يقول الحافظ الذهبي فمن صحاح المراسيل هذه المراسيل ثم أكد قوله فقال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير وأما إذا لم يصح الإسناد إلى التابعي فبداها هو ضعيف لكن إذا صح إلى تابعي كبير يحتج به يقول الذهبي حجة عند خلق من الفقهاء كمن كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهما من جماعة من أئمة الحديث الفقهاء لاحظ دقة الذهبي لم يقل فهو حجة عند الفقهاء لا قيد كلامه قال عند خلق يعني عند جماعة فهو يبين بمفهوم كلامه ان جماعة من الفقهاء لا يحتجون بالمرسل وان كان مرسله كبار التابعين الا اذا اعترضت بشروط ومن هؤلاء ومن رؤوس الفقهاء الذين لا يحتجون بمرسل كبير التابعين دون اعتبار الإمام الشافعي كما نص على ذلك في الرساله ولا شك أن أئمة الحديث الذين قبلوا مرسل كبار التابعين راعوا في القبول غلب الظن وانتبه فإن هذا غاية الأهمية لو تنبه له من ابتدع بإنكار الحسن لغيره ظني لوفق انتبه الأئمة الذين قبلوا مرسل كبار التابعين كاحمد وغيره هم يعلمون أن هذا التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ضرورة أن هناك ساقطا ولكنهم نزعوا إلى الاحتجاج بمرسل كبار التابعين لما قوي عندهم غلبة الظن في القبول كيف ذلك؟ ذلك ان كبار التابعين جل مروياته عن من؟ كبار التابعين الذين ادركوا الصحابة وهم شيوخ للتابعين الطبقه الوسطى والصغرى هم شيوخهم فالتابعي الصغير والوسط في الغالب يصل إلى الصحابة عن طريق من؟ التابعي الكبير أم العكس هو الصحيح؟ يعني هل العكس أن التابع الكبير يصل إلى الصحابي في الغالب بروايته عن التابع الوسط أو عن التابع الصغير لا العكس هو الصحيح في الغالب فإن جل مرويات التابعين الكبار جل مروياتهم عمن عن, عن الصحابة زد على ذلك أن التابعي الكبير في وقته في زمن الرواية قلة الضعفاء وقلة المطعون فيهم, فيهم في زمن التابعي فإذا نظرت إلى جهة الضعف في الرواة كان أكثر الرواة يدخلون في باب الثقة أو في باب الصدوق أو الصدوق الذي يهد أما الكذب والوضع فلم يكن حينئذ له وجود كوجوده بعد ذلك حينئذ إذا روى التابعي الكبير حديثا ماذا يعطي غلبة الظن أنه إنما رواه عن من؟ عن صحابه فاحتج به جماعة من الأئمة كأحمد وغيره مع علمهم بوجود الصاقص ولكنهم قدموا رجحان الظن الغالب وباب الظن الغالب قد تبين لك من هنا احتجوا بالمرسل حتى ان الإمام ابا داود السجستاني يدعي اتفاق الائمه على قبول المرسل في يما مرسل كبار التابعين ويدعي رحمه الله أن الشافعي أول من ترك الاحتجاج به وقد سبق نقد هذا مما يعطي أن الاشتهار عند الأئمة في قبول المرسل كان موجودا فإن قل فإن ذلك ينافي تماما ما ذكره مسلم فأقول لا اشكال فإن باب الاستقراء عند الأئمة بحسب ما اداه اجتهاده إليه فمسلم حين نظر رأى أن جل الائمه من اختلف على ترك المرشد بحسب استقرائه وابو داود بحسب استقرائه هذا منزع من احجب المرشد من هنا يظهر لك عوار هؤلاء المتعالمين الجبهان الذين لا يراعون غلبة الظن فيقولون كل حديث لم يأتي باسناد ضعيف ولو بلغ مئة طريق فلا نقبل هؤلاء أغسلوا ما اتفق عليه السلف الذين قبلوا المرسل مرسل كبار التابعين أو الذين قبل المرسل بشروط فالشافعي الشروط التي وضعها وقبلها عنه جماعة من النقاد تعود إلى ماذا؟ إلى, الى أحسنت تعود إلى غلبة الظن يقول تابعي كبير يروي عن شيخ وشيخ التابعي الآخر مختلف أو يفتي به الصحابي أو يقبله عامة أهل العلم يريد الشافعين من كل هذه الشروط ماذا؟ غلبة الظن لذلك قال بعد أن شرط قال وهو عندنا إذا استوفى تلك الشروط ليس عندنا بمسابة ما صح ولكنه دونه وإن احتجزنا به يقول يعني هو وإن احتجزنا به مرسل كبار التابعين بالشروط لكن لا يصل عندنا وإن احتجزنا به إلى أن يصل إلى درجة الصحة بالثنب الصحة إذن هؤلاء الجهال لم يراعوا فهم السلف في غلبة الظن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف يروون عن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فيقولون يعتبر بحديثه كما قال أحمد الكلام لابن تيمية لم ينتهي قال كما قال أحمد ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرض قال ابن تيمية وهذا معنى كلام الأئمة في الضعفاء يعتبر بفلان. قال فإن اتفاق الضعفاء الذين لم يعرفوا بكذب ولم يعرفوا بلقاء على حديث ما وهذا شامي وذاك عراقي مما يدل على ثبوت أصل الحديث وإلا من أين اتفقوا عليه هذا كلام رائع ويعجز مثلي أن يصوغ كلام شيخ الإسلام ابن 200 على نفس شيخ الإسلام فارجع إلى كلام شيخ الإسلام تجد فيه نقدا وبيانا عظيما لمسألة قبول الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه وتعدد الطرق قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء والتحقيق أنه حجة بشروط. وما دام أن الأئمة لم يتفقوا على القبول فإن غلبة الظن التي نظر إليها بعض النقاد يزعزعها ويضعضعها عدم اتفاق الأئمة على قبول المرسل بل ظاهر كلام الإمام مسلم على أن أئمة السلف كان الأصل عندهم عدم قبول المرسل حتى يعتقد فالمرسل مرسل كبار التابعين مرسل الطبقه الوسطى من التابعين مرسل صغار التابعين كله ضعيف الا ما قوي بقراء كعمل كعمل الائمه به او قبول الأمة له أو فتوى الصحابي به أو أن يعطبض من طريق آخر مرسل هذا بالنسبة لمرسل الكبار التابعين فهل يتقوى مرسل الطبقة الوسطى هذا محل نظر وقد نحى جماعة من علمائنا المعاصرين كالإمامين الألباني وتلميذه أو كالإمام مقبل لأنه كون مقبل تلميذ للألباني هذا ليس بمسلم فقد سألت بعض كبار علمائنا عن هذا فقال ليس من تلاميذه لكنه استفاد منه قال وإنما جاء متأخرا عن الوقت الذي لازمنا فيه الألبان فالمقصود فنحى هذان الإمامان الإمام الألباني والإمام مقبل إلى تقوية مرسل الطبقة الوسطى وصنيعوا جماعة من النقاد على ذلك لكنه أقل في جانب التقويه من مرسل كبار التابعين وقد يتوقف في القبول واذا نزلت الى مرسل صغار التابعين ازدادت الريبة وضعف جانب التقويه وكأن هذا هو السبب انك الائمه لا يقوون بحسب ما وقفت عليه هذا القسم الأخير بالذات تقوية مرسل صغار التابعين بعضه ببعض جل تصرفات الأئمة على تضعيفه بينما في مرسل كبار التابعين جل تصرفاتهم على التقوية أو على الاحتجاج بلا تقوية والوسط بين بين وهذه الامور كما يدندن دائما الامام الالباني انها تدرك بالممارسة تدرك بالممارسة لعلم الحديث لا بشرح الكتب النظرية فربما تقوى القرين فتقبل التقوى في مرسل صغار التابعين وإن كان خلاف الاصل وربما يضعف الجانب فتوقف تقويه مرسل كبار التابعين لعدم القرائن الكافيه قال رحمه الله فإن المرسل إذا صح الى تابعي كبير فهو حجه عند خلق من الفقهاء وهنا فائدة انتبه يقول حج عند خل من الفقهاء اي ان تصرفات الائمه حين يتكلمون في مسائل الفقه تجد انهم يحتجون باحاديث مرسلة فاذا تتبعت وجدت طرقها وشواهدها فهذا يدلك على أن من طرق الأئمة أن يحتجوا بالحديث الضعيف إذا تعذب الطرق فينك احتجاجهم إلى وجود طرق وشواهد هذا بالنسبة لجانب السلف أما بالنسبة للفقهاء المتأخرين فإن بابهم قد توسع عن ضبط هذه الشروط ولا أقول المتأخرين كلهم وإنما أقول كثير من المتاخرين وهذا كلام الإمام الألباني رحمه الله قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب أي في الإسناد إلى سعيد ابن المسيب ضعيف ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وحينئذ هل يبقى؟ شرط التقوية هل يبقى شرط التقوية قائم أم لا نحن الآن عرفنا إذا صح السند إلى مرسل كبار التابعين فإنه يحتج به عند طائفة بلا شروط ويحتج به عند آخرين كالشافعي بشروط هذا إذا صح السند إلى المرسل ولكن اذا لم يصح السند الى المرسل في السند ضعيف الى سعيد بن المسيب هل يبقى في جانب التقويه الجواب لا يضعف عن جانب التقويه لانك انما قويته حين صح لك انه مرسل كبار التابعين لكن حين ضعف الاسناد هل تجزم بانه مرسل كبار التابعين الجواب لا قد لا يكون أصلا ثبت عن مرسل كبار التابعين لذلك يقول الإمام الألباني حين يأتي شبب يستدركون عليه يقول يا شيخ فاتك هذا الطريق وهو طريق مرسل يقول لنفني لكنه لم يفحه. لم يصح اثناده إلى التابعين والشرط في الطريق للاعتبار ان يصح الاتناب اذا انتبه حين نقول مرسل كبار التابعين في باب الاعتبار محل ذلك اذا صح السند اليه واما اذا لم يصح السند اليه فلا يدخل في باب تقويه مرسل كبار التابعين فقد ياتي مرسلا عن كبار عن كبيرين من التابعين كلا الاثنازين لا يصح إلى التابعين هل يتقوى هذا بذا الجواب لا لا يتقوى لكن احيانا يسلكون ذلك بالقرائن كيف يعني يعني مثلا مرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب ولم نجد إسنادا يصح إليه إلا من هذا ولكن لم يصح لكن يقولون كل الفقهاء قال سعيد بن المسيب استطاب نسبة هذا القول عن ماذا عن سعيد حينئذ ماذا يفعلون يسلكون مثل هذا استغناءا بماذا بالاستفاضة والشربة وهذا أمر او هذه أمور كما يقول الإمام الألباني تدرك تفاصيلها بالممارسة قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح ويوجد في المراسيل موضوعات اقول ولكنها كما يقول شيخ الاسلام ابن على وجه القله لما تقدم سببه قال نعم وان صح الاتباع الى تابعي متوسط الطبقه كمراسيل مجاهد يعني ابن جبر في ابن بن عباد وإبراهيم يعني ابن يزيد يعني ابن يزيد النخعيل والشعبي يعني عامر بن شراحيل الشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون وسبق بيان هذا ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن من أضعف المراسيل مراسيل الحسن بن أبي الحسن البصري فإنه كان يلوي عن كل من هب ودب فكثرت المنكرات في مراسيله فيجري على ذلك جماعة لا يقولون مراسيل الحسن لوهائها قال ومن اوهى المرافين عندهم مرافين الحسن واوهى من ذلك مرافين الزهري وقتاده وحميد الطويل من صغار التابعين وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات ومنقطعات والمعضل ما سقط منه راويان على التوالي هذا معضل فصغير صغار التابعين غالب الظن يروي عن كم؟ عن اثنين في غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من إجناده اثنين والله أعلم كم بقى العشر؟ طيب غدا ماذا عندنا؟ تفسير طيب صلوا في المساجد القريب بارك الله هيا